قفكم يكون لكم أعداء ويبسوه ويبسوه إليكم أيديهم وألسنته بالسروى وود لو تكفرن لن تفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ما شاء الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله هو الغفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ان تبروا وتقسطوا إليهم إن إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 وأتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكحوهن إذا أتيفوهن أجورهن ولا تمسكو ولا تمسكو بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم واليأسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتل ولا يقتل أولادهنا ولا يأدين ببهتان يفترينا ولا يأدين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك.